أصوروا لك الحال فتذكر إن كنت من أهل الذكر، خذ من دنياك ما تشاء افعل من الكبائر ما تشاء اشرب خمرا تقلب مع الزواني والزانيات اترك الصلاة لا تعبد الله الزوجة لا تسمع للقرآن لا تصلي, لا تصلي مع, المؤمنين. مع المؤمنين لكني أخوفه يوم أن يوم تسمع من <تصفيق> الله عز وجل <تصفيق> إلي بروح فلان إلي بروح فلان فقد اشتد غضبي عليه فطالما بارزني بالحرام وسمعني أراه فما عاد فما استحى من ملائكتي فكيف يستحي مني يا الله يا الله يا الله, يا الله اخبثنا على لا إله إلا الله اقبضنا على التوحيد اقبضنا على التوحيد يا أرحم الراحمين فخفايانا لا يعلمها إلا أنت وسرائرنا لا يسترها إلا أنت ومعاصينا لا يعلم بها إلا أنت اللهم اجعلنا نخرج من الدنيا وقد سترت عيوبنا يوح. فرحمت ضعفنا يا الله وحصاني وحزني وحصاني وحزني إنك أتيت كتابي بشماع. وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيا وإذا سلت عن الخطر اللهم لا تؤخرنا بذنوب اللهم لا تؤخرنا بذنوب ولا تعاملنا بما نحن أحدث عملنا بما أنت أهل أنت أهل المغفرة نحن نعلم بجرمنا وذنوبنا وناك رحمتك أوزعين اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم إنا نسألك رحمتك اللهم اغفر ذنوبنا واستر وارحمنا وتجاوز عنا اللهم إنا نحبك وأنت تعال وتركنا كل شيء لعجل وجه من ذنوبنا وخلواتنا فهل تراك يا رب تخذ وحسرة لو عددنا فضلك ما أوحينا وما استوفينا وما أشكرناك وحمدناك فاللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الثبات على لا إله إلا الله حتى الموت اللهم إنا نسألك الثبات على لا إله إلا الله حتى الموت اللهم لا تآخذنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسرائرنا وعاملنا يا ربنا برحمتك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام إننا نعلم أنك تعلم أن منا مذنبون ومنا مسيئون ومنا مخطئون ومنا من لم يخلص لك في عبادتك فاللهم سألناك بفضلك إلا رحمت, رحمت, رحمت اللهم إنا سألناك بفضلك إلا رحمت, رحمت, رحمت وغفرت لنا وتجاوزت عننا نحن الأسراء بين يديك نحن الضعفاء عند يديك منطريحين يا ذا الجلال والإكرام عند رحمتك اللهم بيض وجوهنا يا متسود دوته العصاء ناولنا كتبنا بأيماننا اللهم إنا نسألك الستر يا حي يا قيوم اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تكشف سترك اللهم لا تكشف سترك عني من ليس يغفى عنه قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح